عندما نقول هذا لأن السلف وضعوا قواعد وضوابط ولا يمكن أبدا وضعوا مناهج لا يمكن أبدا إلا في بعض الأحيان طبعا أن نخرج عن هذه القواعد المتفق عليها إذا أصبحت مضطرة مضطربة إذا أصبحت مضطربة لكن تعلمون أن مسألة الجح والتعديل معظم قواعد الجح والتعديل اجتهادية معظم قواعد الجرح والتعديل اجتهادية وليس توقفية فغالب واجتهادي من يضعف هذا قد يصححه هذا وقد يتفق لذلك ومع ذلك كان عندهم العدل في الأحكام ولم يكن عندهم الجح والتجريح والتشريع مجان كما يفعل الآن ما إن تختلف مع الشخص يجرحك ويصيب قصبك ويصيب قصبك دون أن يتقي الله ودون أن يعلم أنهم محاسب أمام الله عز وجل وينسى إعدله هو أقرب للتقوى وينسى أن أهل السنة والجماعة عندهم العدل عندهم العدل وينسى أن أهل السنة والجماعة يقولون للمخطئ أخطاط وأسات المسيء أسات ولمصير أسات إنما ينظرون دائما إلى ماذا؟ ينظرون إلى الموازنة الحسنات والسيئات وينظرون إلى أن الماء إذا بلغ قلتين من يحمل الخبث وهذا المنهج الذي جاء به المدخل ومن على شاكلته استعدوا كلاما هكذا ليطعنوا في من يطعن في أسياده ويجمعون سيئات الناس فوالله لو جمعوا حسناتهم هم لكان أفضل لو كان مسألة الجوح والتعديل طبعا خلاص نقول هذا دين كما قال السلف لكن يتتبعون كل من طعن في حاكمه كل من طعن فيه يتتبعونه لمزاً وسبا وقبحاً بل وتجدهم خوارج مع العلماء والمشاريخ والمجاهدين وتجدهم مرجئاً مع الحكام تجد الواحد يؤلف عشرات الأجزاء يجمع من هنا ومن هناك ويكلف من يجمع والاموال موجودة ولنعام خلقها لكم البشر يتبعونه من باب ولنعام خلقها لكم فماذا يفعلون ما في أحد ما في أحد بين منكر الحكام إلا وجاء إليه وصاروا يخلقون له المشكل يخلقون له ذنوبا ويخلقون له جرائم ويخلقون له جرائم وينسون خيره وفضله ويجهلون أن الولاء والبراه يتجزئ ولأسيما وهم مبتدع ولذلك اليوم أقول لا ينبغي كما قال السلف لا ينبغي أن يسمع قول مبتدع إذا قلنا الذي يطعن فيه مبتدع لا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع وهذه قاعدة مقررة ذكرها السلف إذا كان في واحد مبتدع فهم يزعمون أن, أن المجاهدين مبتدعة ويطعنون فيهم ويزعمون أن سيد رحمه الله صلى الله عليه وسلم يتقبله الشهيدة أنه مبتدع فلذلك يطعنون فيه أن السيد فضح أسيادهم فهم يتكلمون على ماذا يذكرون شرك القبور و أغفلوا شرك القصر فجاء فقال له مشحطة في الاستراح من قال هناك شرك القصر هذا التقسيم قسم كذلك هناك قسم يسمى شرك القصور فيقاموا عليه القيامة دون أن يقعدها فأصبحوا بدل أن يكونوا كالنحلة طرع الحلوة والزهور أصبحوا كالذبابة يقعون على النجاسات ويقعون على الدماء فلذلك قالوا قاعدة مهمة قالها سلفنا للرد على هؤلاء قالوا لا يسمعوا قول مبتدع في مبتدع تنازلا طبعا قول مبتدع في مبتدع وأيما قالوا إذا كان الشخص ثابت عدالته شخص عدالته ثابت وليس فيه ما يقال هل يقبل فيه الجرح؟ الجواب لا المشكل المبتدع يعذبه الله في الدنيا قبل الآخر خذوا مثلا هذا المدعور بعمل خال ويكون ليس هذا من باب أن أبين لكم فقط لا يهمني الشخص لا يهمني الشخص ولا أريد أن أتكلم عليه ولكن ذهب إلى أناس زكاهم وبين عاشية وضحاها الطعن فيهم وظل لهم كان قد زكى السليماني ثم تعنى كان قد زكى النجمي ثم تعنى كان قد زكى الحلبي ثم تعنى كان قد زكى الشيخ المغراوي ثم تعنى فيه فلذلك يقولون من مدح وذنى كذب مرتين من مدح وذنى فانظروا ما لا يقول في الشيخ المغراوي ويقول بانه عالم من اهل العقيدة ومن ومن ومن ولي لكنه لما اختلف معه قال بانه قطبي وبانه تكفيري وبانه وما ذكر عجره ولا بجره يعرفه يعني قاموس السباب الذي يوجد عنده لعله استعاره من صيره المسؤول في المخابرات فصار يسب به المشايخ سبحان الله الم المندوح البارحة أصبح مذموما ولهذا يتناقضون فلذلك قالوا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا قاعدة مهمة احفظوا عجيبا من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح من ثبتت عدالته لم يقبل فيه ماذا؟ الجرح وقالوا أيضا لتمني هذه القاعدة وما تسقط العدالة بالظن وما تسقط العدالة بالظن يعني بمجرد الظن تسقط عدالته لا وما تسقط العدالته عدالته بمعنى بالظن لا لعله كده ولعله يقصد كذا ولعله ولعله ثم أيضا يعني أنا تتبعت الأسماء وقرأت الردود وقرأت صيانة في المنهج السلفي وطعم في حلب طعما الله المستعان واتهمه في دينه واتهمه في عقيدته ونعلم من عقيدته وعقيدة المرجع الغلال والتهمه الشيخ المغراوي والتهمه هذا مصطفى العدوي والتهمه الشيخ الحويني حفظه الله والتهمه يعني ما تركوا أحد البارحة كانوا يمدعونه لكنهم بما أنهم لا يوافقونهم لا يسكتون على مناكرهم فماذا فعل صاروا يطعنون فيه أصلا ربيع المدخل مطعون في عقبته هو الرجل يتلاعب حتى في مسمى الإيمان يتلاعب حتى في جنس العمل يتلاعب ولذلك أرد عليه وصار يعني سبحان الله كتب بأسلوب حلزوني صار يقدم رجلاً ويؤخر أخرى فإذن هو أصل مجروح في عدالته ويكفي أنه أن وزار الخارجية الأمريكية الصليبية زكته وكتبت منشوراً بختمها ويوجد في نيد ويكفي أن الرجل يتعامل مع المخابرة هذا يحيى الحجوري هذا كان معه ولكن عنده دين على أننا نختلف معه وعنده دين فرفض رفض بات أن يوافق عندما طلب منه أن يقدم مساعدات المخابرات وأن يبلغ عن بعض المسلمين فرفض فرفض قال مستحيل وهذا بصوتي ابحثوا عنه في النت ثم أيضا هو المسؤول الكبير في المخابرات صهره فلذلك ما في أحد إلا ويعطيهم على يعطيهم عقيدة عقيدته فلان تكفيري فلان كذا فلان كذا فلهذا من باب من, فمه ندينه من باب من فمه ندينه أقول لكم قاعدة مهمة قالوا وهذه قاعدة قالها ابن حبان رحمه الله تعالى قال من المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح من المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح هذا العدل ثبتت عدالته يأتي واحد ويطعن فيه وهذا الواحد ليس هو يعني إمام الآيمنة إنما هو مطعون في عقيدته ومطعون في دينه ومطعون في ماذا؟ في مؤلفاته وفي ما يكتب له لأنه كان الذي كان يكتب له الحدان وقد فضحه لما فضحه قال لا أنا كنت أستفد من فهاليسه أو شيء من هذا القبيل هذا كله لتفهموا أنه هؤلاء لا يتكلمون لله أبدا وهذا أيضا من ثبتت عدالته أو من المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح في الرد على الثقاف ومن على شاكلته من أهل الضلال المبتدع الذين طعنوا في العلماء وطعنوا في أهل الحديث وهذا يعني كان يتقصد ويتتبع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ويحبذ لو كان يحسن التتبع ويحبذ لو كان يحسن الكتاب فيما يكتب فيه الشيخ الألباني يذكر الحديث ويقول هذا الحديث ضعيف بهذا السند ويصححه في مكان آخر فيقول انظروا إلى هذا التناقض انظروا إلى هذا التناقض يا رجل لا يلزم من صحة المتن صحة السند ولا يلزم والعكس أيضا فالشيخ الألباني ضعفه من ناحية هذا السند ولكنه صح من ماذا من سند آخر هو يتكلم على هذا السند ويفهم هذا العلم ويفهم هذا العلم ولذلك قال العلماء الراوي إن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا هذا مهم الراوي إذا ثبتت عدالته يعني ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا وعيدوا هذه القاعدة. الراوي إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا لماذا؟ أنتم تعلمون يقولون: تعمل الأقران، تعمل الأقران ماذا قلوا فيه؟ ها؟ يروى ولا يروى ولا يطوى ولا يروى. تعمل الأقران يطوى ولا يروى. لماذا؟ إلا إذا كان مفسع فتعموا أن أقرام يروى يطوى ولا يروى لماذا؟ وغالب ما يكون الحسد غالب ما يكون هناك منهج أو غالب ما يكون هناك عقيدة أو غالب ما يكون هناك فلذلك قالوا لا يلتفت إليه إلا إذا كان مفسع فعندما قالوا لاحظوا حتى هذه القاعدة ليست على إطلاقها إنما قالوا كلام الأقرام كلام الأقرام أو شرح الأقرام يطوى ولا يروا إذا كان عن هوى قيدوا بهذا إذا كان عن هوى أو إذا كان من أجل عقيلة أو إذا كان من أجل الجماعة أو إذا كان من أجل أي شيء هذا لا يقبل لكنه إذا كان مفسرا يقبل ولا لا يقبل طبعا يقبل لماذا؟ أنتم تعلمون أن المعاصرة حجاب المعاصرة حجاب هذه المشكلة المعاصرة معاصرة حجاب ولذلك قال العلماء على أن مسألة المعاصرة تجعل بينك وبين الشيخ الكبير حاجزا حاجزا، وهذا المعباس بعض طلبته كانوا يضاحفون وهو يجادلونه وكانوا وكانوا فمستفاد استفادوا منه إلا قليلا بينما الذي كان يحتنمه استفاد منه كثيرا استفاد منه كثيرا فلذلك أن بعض المشايخ يستخرج منهم من العلم بأسلوب الأدب بأسلوب الأدب ولذلك قالوا العلم بلا أدب كنار بلا حطا علم بلا أذب كنار بلا حطب كنار بلا حطب فلذلك قلنا على أن هذه القاعدة افهموها واحفظوها جيدا. فنقول طبعا يقبل قول الواحد في الجرح والتعديل كما يقبل قول الثاني والثالث والرابع في الرواية على الصحيح قلاف لمن قال لا يقبل قول الواحد لكن بشروط كما قلنا وهذه قاعدة الآن اليوم أطلنا فيها نظرا لأنها للأسف الآن ما فيه خوف الله وما فيه الوازع الديني كل يغني بليله وأنتم تعلمون أن الإنسان بمجرد ما تختلف معه لا يراقب الله عز وجل ما عنده ورع ولا خوف ينسى كل شيء يضع الأخوة إلى جانب الأخوة أولاً اختلفنا في مسألة يسعوا فيها الخلاف أما الأخوة يا فرض يا أخي أخوة فرض فرض طيب إذن نبدأ إن شاء الله